ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا في المسند بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه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 شهر العق من النيران شهر تكفير الذنوب شهر تضاعف فيه الأعمال وتصفض فيه الشياطين هو غنيمة المؤمن ونقمة للفاجر شهر ينازي عليه يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر عشان كده عايزين رمضان مختلف عايزين دي ندخل رمضان بقلب مختلف ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا بقلب جديد يوحده ويحبه ويعرفه عايزين نخرج من رمضان دي منتصرين على أنفسنا الأمارة منتصرين في معركتنا مع الشيطان جت الفرصة علشان كل واحد مننا يغير من نفسه عايزين ندوء حلاوة الإيمان فكل واحد مننا يبطل المعاصي اللي أطعى بينه وبين ربنا يوصل لمرحلة حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان كفان غفلة كفان كسل كفان ملل كفان عجل يلا بينا رمضان السنة دي حاجة من إن شاء الله رمضان السنة دي حيبقى أحلى رمضان في حياتنا تعالوا نشوف تجربة واحد من الشباب السنة اللي فاتت بيحكي عن أثر رمضان عليه وازاي كان رمضان أحلى لحظات في حياته بيقول كانت البداية قبل رمضان اللي فات بست شهور كنت بدأ أعرف طريق ربنا والحمد لله السنة اللي فاتت كنت اتخركت من الجامعة كنت مستني رمضان بفارغ الصبر ده اول رمضان بعد ما قربت من ربنا والحمد لله ان في نفس الوقت كنت بقيت متفرغ وخلصت جمعتي بيقول والدي كان محافظ على الصلاة لكن في البيت ويعني ممكن ساعات تلاقيه يروح المسجد بس يعني قليل جدا لما كان بيعمل حكاية دي والدتي نفس الاب كانت تحافظ على الصلاة في وقتها بس ما كانوش منتظمين في صلاة الفجر لما ربنا سبحانه وتعالى من علي وتابع علي بدأت أحافظ على صلاة الفجر وبدأوا هم كمان يصحوا معايا ويصلوا الفجر في وقته بيقول سبحان الله من غير مقدمات بدأوا يعرفوا طريق الالتزام من غير منى أدعوهم لهذا الأمر كنت بقفل على نفسي قطي وابدأ أمسك مصحفي وقرأ شوية من القرآن لقيتهم بدأوا يعملوا زي ما قرأوا كده لوحدهم قاعدين في الصالة هم الاثنين الاتنين برضو بدأوا يشاركوني ويقرأوا من القرآن وفي يوم من الأيام جاني حبيبي رمضان وابتدت قصة حياتي من جديد الحبيب اللي كنت مستنيه الشهر اللي صحابي بدأوا لي انت متعرفش يعني ايه رمضان ويعني ايه حلاوة الايمان في رمضان انا عمري ما حسيت قبل كده بالمعاني دي كانت اول ليلة من ليالي رمضان يوم الوقفة كنت بزور خلاتي وكانت الرؤية لم تظهر بعد وبعض ما زرتهم وأنا راجع سمعت بعض المساجد صلاة التراويح بدأوا يصلوا حسيت ان أنا عايز عايق الإخوة كانوا لي أن صلاة التراويح بتبقى حاجة تانية خالص في الخشوع بيقول فأول ما وصلت جريت على المسجد دخلت المسجد لقيت صوت الإمام في منتهى الجمال والله كأنها أول مرة أدخل فيها المسجد دخلت للصلاة مش عارف إمتى دخلت مش عارف قعدت إيه ولا عارف إمتى خركت والله العظيم كانت دنيا تانية خالص دنيا عمري عرفتها إلا في الليلة دي شعور غريب غريب بكل المقاييس لأول مرة أعيط كده لأول مرة في حياتي أعرف كده ربنا الليلة دي بس عرفت فيها يعني إيه رمضان عرفت يعني إيه تقرب من ربنا من ساعتها بدأت حياتي تتغير والله مر علي رمضان وكأنه ألف ليلة وليلة حياة عمري ما كنت أحلم بيها أقسم بالله عمري ما شفت طعم جميل زي كده أنا كنت بأسفم وقتي بأن أنا كنت بأصحى قبل صلاة الظهر أروح بدري لمسجد بعيد أصلي فيه وما كانتش بتفوتني تكبرت الأحرام، كنت بطول في السنن أصل حبيت الصلاة قوي في رمضان. كانت كل صلاة من الصلاوات الخمس أخصص ليها مسجد معين. كنت بعد صلاة الظهر أقرأ شوية قرآن. وبعد كده أمسك أي كتاب في الدين أرجع في أي معنى من المعاني. العصر كنت تصلي في مسجد هادي. لاني كنت بحب صلاة العصر بهدوءها. وبعد العصر نفس الحال. كنت أرى القرآن وأقرأ في أي كتاب من الكتب المغرب كنت بصليه في مسجد قريب علشان ألح أرجع بسرعة وافتر وبعض الفطار أسمع أنا والدتي درس البعض الدعاء أما بالنسبة لصلاة العشاء والطرويح فكنت أصليها في مسجد بعيد ما حدش يعرفني فيه كنت والله أدخل لصلاة التراويح اللي الشيخ كان يقرأ فيها بجزء كامل ومش عايز إنها تنتهي أبداً كنت بحس في كل ليلة إننا بسبح في بحر من الجمال والخيال أبكي من خشيت ربنا كان صوت الشيخ بحس ان القرآن من صوته بيجري وينثاب فعروقه زي الدم بالضبط دنيا غير الدنيا عالم مليء بالطمأنينة كان ملك الموت خلفي والله أمامي والرسول يرقبني أما بعد صلاة التراويح فكنت بشوف درس من الدروس اللي عندي على الكمبيوتر مع والدي ووالدتي واخرأ القرآن وبعدين انام بدري واضحى قبل الفجر بساعتين اصلي وردي من التهجد واضع في الثلث الاخير وبعدين اتصحر وقبل الفجر بثلث ساعة اجلس على سريري وقف النور وسبح واستغفر ربي والله كنت بشعر بمتعة ما بعدها متعة كنت بحس ان مرمي في حضن دافي وحنانا من لدنة. هو ده يا جماعة حلوة الايمان هو ده المعنى اللي احنا محتاجين نحسه السناج في رمضان بيقول بعدين كنت اروح اصلي الفجر في مسجد بعيد واجلس حتى الشروق علشان تكتب لي ثواب الحجة والعمرة التامة التامة وعدت علم تجويد على شيخ في المسجد وبعد الشروق كنت اروح اقرأ في شيء من تفسير القرآن وبعد كده انام واستيقظ ويمتدي اليوم من تاني بيقول والله حصل لي موقف عجيب جدا اول يوم جيت افطر اذان المغرب اذن خط الطمر وقلت لولدي اسمحوا لي انا عايز اصلي المغرب في المسجد مش عايز اضيع جماعة في رمضان لقيتهم زعلوا شوية خدت بعضي ونزلت صليت المغرب وطلعت فطرت الوحبة تاني يوم عملت نفس الحكاية ببص جنبي لقيت والدي بيصلي معايا المغرب طلعت لقيت والدتي لسه مخلطة صلاة المغرب بعد ما كانت حقة الفطار شوفوا الأسرة الجميلة وهو ما عملش حاجة هو كده بصلاح المؤمن ينصلح له جميع أحواله وربنا سبحانه وتعالى إذا أصلح العبد ما بينه وبينه أصلح ما بينه وبين الناس بيقول عشان كده رمضان اللي فات كان أحلى رمضان في حياتي تعالوا السنة دي يبقى رمضان أحلى رمضان في حياتنا عايز أقول لكم على سوية حاجات حصلت في رمضان وإحنا نستفيد منها معاني السنة دي أول حاجة تعرفوا حدث في رمضان إنه رفعت سيدنا عيسى إلى السماء في رمضان أنا بقى كمان عايزك يرفع ذكرك في رمضان عايز يرفع اسمك عند ربك في رمضان فيثنى عليك في الملع الأعلى زي ما سيدنا عيسى رفع إليه وكرمه ربه وشرفه احنا كمان محتاجين ربنا سبحانه وتعالى يرفعنا ويعلي ذكرنا في رمضان السنة دي أقول لكم على وصفة تعملوها علشان خاطر يرفع ذكركم في رمضان السنة دي خد الواجب العامل ده بسرعة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الباني أكثر من السجود فإنه ليس من مسلم يسجد لله تعالى سجد إلا رفعه الله. بها درجة في الجنة سجدت بدرجة في الجنة ايه رأيك في الموضوع ده ناوي تصلي ادي ايه وتسجد له ادي ايه في رمضان اسجد واقترب وانت ساجد كده في كل ركعة نافلة وفريضة قل له قربت. قربت منك يا سيدي حتقبلني عندك يا سيدي ويا مولاي يا رب يا رب يا كريم يا عظيم يا حي يا قيوم من علي يا مولاي يا قريب بالقرب من الرب له خلي المسافات بينك وبينه تقرب اكتر عشان يرفعك عنده اعلى فتبقى في جواره ويبقى منزلتك فوق في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم <تصفيق> عايزك عشان ترفع درجتك في الجنة كثر من الخطى الى المسجد مش النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدل على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إزباغ لضوء على المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط ارفع نفسك فوق افتكر إن رمضان زمن الرفع رمضان زمن السمو عند ربك افتكر المعنى ده قولها بينك وبين نفسك الحق قبل ما تترفع في ناس بيترفعوا ويبتزداد منزلتهم عند ربنا سبحانه وتعالى وفي حاجات برضو بترفع في زمننا ده زمن الفتن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعة وقال أول ما يرفع من الناس الأمانة أنا عايزك تلحق دول قبل ما يترفعوا عايزك أنت اللي تقوم بالمعنى ده الخشوع نتعلم في رمضان الدرس الجميل ده الخشوع والخضوع لله جل وعلا بالذات بقى في صلاة التراويح وانت قاعد بتصلي والقرآن تفتح له قلبك عشان يدخل يطهر قلبك من كل المعاني اللي بتحول بينك وبين ربنا عايزين المعاني دي الجميلة دي حتى يرفع ذكرك عند ربك أقول لك على حاجة كمان ترفع ذكرك وهي مناسبة اوي الموضوع رمضان القرآن قال صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بصوا الآية دي ربنا يقول إيه؟ نزل به الروح الأمين فين؟ على قلبك أيوة أنا عايز المعنى ده عشان يبقى أحلى رمضان في حياتي عايز ينزل القرآن على قلبي يبقى ربيع قلبي يبقى النهر اللي أنا بتروي منه يغسلني من خطاياي ويشفي صدري من كل الأفاة وفي نفس الوقت يستودع في قلبي حبه يستودع في قلبي الإيمان به أنا عايز المعنى ده يا جماعة السنة دي نترجمه عملي. القرآن السناجي حاجة تانية وردك من القرآن السناجي شيء آخر مش مهم حتقرد دي المهم حيوصل قلبك إيه؟ عايزك تجمع ما بين الأمرين إن القرآن تقرأ وتزود في الإراية بنية للاستشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين مش إحنا فأول رحمة أنا عايزك تشتغل جامد قوي في الأول علشان خاطر ايه؟ الرحمه تنزل على القلب وفي نفس الوقت يشفى قلبك من الحاجات اللي احنا مش عارفين اللي قفع بنا وبين ربنا مش شغال ليه؟ بتعجز ليه؟ بتكسل ساعات ليه؟ بتبقى مش قادر على العمل ليه؟ عارف الخير ومش قادر ليه؟ سيبك دلوقتي من التشخيص سيبك ايه السبب؟ هو القرآن يدخل يشفي صدرك من غير ما تعرف ايه المشكلة اصلا عشان كده عايزين نزود ورد القراية الثنائية عايزك تحط في نياتك من دلوقتي كم ختمة؟ هتختم ختمة؟ ختمة في أول عشرين وختمة في العصر الأواخر؟ هتختم كل أسبوع؟ هتختم قد إيه؟ وفي نفس الوقت كاشكلنا معانا آيات استوقفتني وفي التراويح هو دي بقى لحظة التدبر والتفكر وكأنك في خلوة مع ربنا وربنا بيكلمك خلاص انسى اللي جنبك وانسى الدنيا باللي فيها واسمع الكلام وافتح له قلبك وافتكر الآية اللي قلتلك عليها نزل به الروح الامين على قلبك تبقى حاسفها كده قلها كده الآيات رددها صلي تهجد ولو بركعة الخفاف وبآية وعدها كتير كتير قل له مرة واثنين وثلاثة واربعة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 اوعى تعجد يأس ليه انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون حتمل ان الله لا يمل حتى تمل حاسب ان المعاصي والزنوب لن تغفر ده شهر المغفرة دي اللحظة اللي كلنا مستنينها رب الغفور رحيم تواب عفو يحب العفو. لو قالك الشيطان لو نفسك الأمارة قرتلك انت مش بتاع ربنا انت عملت ذنوب متلتلة انت كذا انت كذا قل لها وقل له لي يا رب غفور يحب ان يغفر لو لم تذنب، لجاء الله عز وجل بقوم يذنبون حتى يغفر لهم لو اتيتني بقراب الأرض ذنوب ومعاصي وسيئات لأتيتك بقرابها نفرة. كل دوم ما تحبوش. كل دو مش هتقطع نفسك عشان السنة دي في رمضان لازم نعمل كده يا شباب السنة دي رمضان حاجة تانية كفاية أنا بقالي سنتين بقول والله زمننا الزلوات زمن طمحيث طمحيث يعني ربنا بغرب للناس يا حلو يوحش. اللي في النص ما بقاش خلط عملا صالحا واخر سيئة تبص تشوف ناس كانوا معاك ضاعوا خالص وانتكسوا الوحش ضاع واللي كان ماشي وصادق ومخلص بيتقدم وبيمشي فعشان كده السنة دي اوعى ترضى. اوعى ترضى انك تبقى في حزب الشيطان في الخاسرين في من قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد احنا بنقول عايزين نقرب عايزين نقرب من الرب القريب النبي بيقول بعد من ادرك رمضان فلم يغفر له فيه حيتغفر لي ان شاء الله باذن الله حيغفر انا لي رب غفور لن يتركني هكذا انا احسن الظن به كل العوائق اللي تحول بينك وبين الشغل الثناجي في رمضان حتتبدد مفيش عجز لاني مستمد القوة من رب القوي مفيش إحساس بالتصبيط لاني توكلت عليه ورميت بحملي كله على سيدي ومولاي الثناجي المعاني دي حنفجرها خلاص اتعلمنا دروس كثير كتير قوي عد علينا رمضان ورمضان ورمضان شعرنا السنة دي هيتغير كل مرة هتفكر نفسك بالشعار ده لن يلدغ من جحر مرتين شعرك السنة دي كده السنة دي لن تلدغ مرة أخرى هي دي العظيمة اللي أنا عايزك تدخل بيها على رمضان فيرفع ذكرك عند الرحيم الرحمن في رمضان كانت بدر يوم 17 رمضان من السنة الثانية من الهجرة وانا عايز رمضان السنة دي يبقى احلى رمضان في حياتي يبقى بدر عمرك بدر حياتك في بدر نكس الشيطان على عطبيه لما رأى الملائكة تنزل وهزم حزب الشيطان انا عايز معركتك السنة دي مع ابليس يا شيخ الشياطين متسلسلة اه متسلسلة بس ساعات الكبير برضو يشتغل شوية يجي عليك من هنا ولا من هنا الصغيرين دول يعني كل واحد مربوط انما الباي بعض الناس قالوا كده فعلا ابليس ما بيبقاش مربوط او على القل هو مصفد بس قاعد برضو يرمي في الوساوس من بعيد لبعيد ما انت بتشوف الناس تايهة وضايعة عد قدام المسلسلات والفوازير ولا بقاش في فوازير خلاص الحاجات دي يعني وعد سايب طريق الرحمن ده ايه اخباره برضو لسه في واحد شغال هو استعى صغير كده بس شغاله تمام يعني. المهم عايزك السنة دي تنتصر في معركتك مع الشيطان واحد من الشباب بيقول للأسف انا مشيت فترة طويلة من عمري بعيد عن ربنا نسيت ربنا والدنيا لعبت بي وغرقني والضنا يعني وعدني بشلة انس من طراز خاص دول بقى ما تمش نافع معهم اي حاجة كله متفف تقول له نروح نصلي يقول لك ايه يا عم هي شوية حركات كده تعملها وخلاص لا ما ينفعش تقول له نصوم يقول لك يا عم الواحد محتاج يعيش ما يعني هي العملية عذاب يعني يقعد يبع طول النهار والجو صيف وبتاع فبحبحها عن نفسك حبتين تجيب له شمال تجيب له يمين ما عندوش ده يعني انس فبيقول في ليلة من الليالي انا لنا داري انا اخر احنا فين ولا بتاع ببص لقيت الناس عربيات قد كده قدام الجامعة بقول لهم ايه النظام هو فيه حاجة حفلا نهاردة ولا الليل نظام يعني مخدش الجامعة قالوا لهم لا ابدا بكرة رمضان بس بكرة رمضان بس كده بيقول الكلمة سبحان الله صدمتني رمضان وقال لنداري دخلت المسجد وقلبي ارتعش رعشة ما عرفش ما بقيتش متمالك نفسي حسيت بحاجة غريبة بتشدني للمسجد جريت ودخلت المسجد وشد انتباهي وأنا داخل دعاء دخول المسجد قلت وبعد كده بصيت لقيت شيخ اللي كان بيأذن فرحت له قلت له يا شيخ أنا عايز أقول لك قصتي أنا عملت كل حاجة أنا ضيعت الدنيا انا كذا انا كذا انا كذا فبيقول الشيخ رح مبتسم في وشي وقال لي قوم متوضى وتعالي ويقول قمت توضيت ودخلت صليت معهم العيشة وصليت التراويح والشيخ رح واخدني بعد الصلاة وبدأ يعلمني حاجة حاجة بدأ يقول لي بقى انسك مصحف وابتدي انحنا في زمن جميل ده شهر القرآن خدني حاجة حاجة وسلمة سلمة سبحان الله كان ده أول يوم في حياتي أول يوم أحس إن أنا فعلا بني آدم وإن أنا فعلا إنسان من جديد مشيت الأيام والشيخ بيرعاني وعد رمضان وشهر ورى شهر وإذا بعد عام أفتح الجرنان ألاقي اسمي وصرت ومكتوب تحتيها حصل على جائزة ختم القرآن حفظا وتجويدا بعد سنة رمضان ده كان ايه وبعديها السنة كان خاتم لكتاب ربنا ليه انت حاسس ان انت ما تنفعش؟ يمكن تبقى لحظة صدق لحظة صدق واحدة السنة دي تبلغت منزلة عمرت ما كنت تحلم بيها بدر شعار المؤمنين تعرفوا كان ايه كانوا يهتفوا يقولوا ايه احد احد هتاف بلاد كان هتافه اهل الايمان في بدر احد احد وهو ده شعرنا برضو وهتفنا في رمضان هو واحد ما فيه في القلب غير رب هو واحد هدفك واحد قصدك واحد للاحد الواحد كلنا على طريق واحد الى الرب الواحد هنتعلم درس التوحيد في رمضان السنة دي الشغل الزوجة العيال الدراسة المنصب، الجاه انسى شيل فيش في قلبك غيره احد احد احد احد تهجم عليك الحاجات دي روح بينك ومن نفسك هاتف الهتاف ده احد احد ينفع نشتغل الشغل دي تيجي معنا السنة دي في بد وقف عمير بن الحمام يقول يا رسول الله جنة عرضها السماوات والارض الجنة بجد عرضها السماوات والارض الجنة حتبقى بالساعة دي حتبقى عظيمة قد كده قال نعم قال بخن بخن يا إيه الحلوة دي إيه الجمال ده بخن بخن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على أن تقول بخن بخن قال والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها نفس أدخل الجنة نفس يبقى في الفردوس الأعلى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإنك من أهلها فكان يمسك بطمرات فألقاها وقال لئن حييت حتى آكل ثمرات وتمرات هذه إنها لحياة طويلة أنا عايزة كده شعارك كده علو الهمة كده لسه حتقض وتخطط وتشتغل وإن شاء الله على العشرة الأواخر نبقى بقى نشتغل ونبقى نعتكف ونبقى نعمل شغل جامد قوي قوي قوي انسى انسى انها لحياة طويلة قدامك الجنة وانت في سباء للجنة هو المعنى كده في يوم بد استغاث المؤمنون بربهم استستغيثون ربكم فاستجاب لكم والسنة دي رمضان حيبقى احلى رمضان في حياتنا وحنستغيث بربنا كل من نحس ان احنا مش قادرين ننفذ الواجبات ونقوم بحق ربنا ينفع استنادي تبقى الهمة كده حنستغيث يوم ما تحس ان انت تعبان اصرخ له ان ابن ايدي استغذ به في يوم بدر استشهد حارثة ابن سراقة الحديث في البخاري أن حارثة ابن سراق أصيب يوم بدر فجاءت أمه إلى النبي فقالت يا رسول الله قد عرفت منزلك حارثة مني فإن يكن في الجنة أصبر وأحتفظ قال وي حاكي أو جنة واحدة هي أنت عظل أنه عايقش جنة هي جنة واحدة إنها جنان كثيرة وإنه في جنة الفردوس ينفع يبقى رمضان بدر حياتك السنة دي طيب أقول لك على حاجة لازم واجب عملي على طول عايزين الفردوس الأعلى بنخطط على الفردوس العالم هي الخطة شغالة على كده خطتك جيه الفردوس الأعلى العبق من النار مش بس عايزين الفردوس قول يا عم الشيخ بالراحة أي حاجة في الجنة على طول كده ده احنا لسه بتوع زنوب ومعاصي ولسه مش عارفين نخلص منها أقول لك قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري إذا سألتم الله فتلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تتفجر أنهار الجنة كل ليلة وإنت بتفكر يا رب رقبتي من النار وبلغني الفردوس الأعلى يا رب رقابنا من النار وبلغنا الفردوس الأعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في رمضان ولد الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة يا شباب ما نفسكوش تبقوا في رفقة سيدة شباب أهل الجنة طب نعمل ايه عايزين قلوبنا تتولد من جديد الحسن والحسين ولد في رمضان واحنا كمان حنتولد في رمضان احنا يا شباب حنتولد ولادة جديدة في رمضان قلتلكوا قبل كده احد الشباب كان جالي في عيد الاضحى الماضي لي قصته وقصته كانت سيئة الى بعد حد عاش بيقول لي عشر سنين ضياع كل الذنوب اللي تعرفها عملتها كباية الميا بتاعتي هي كاس الخمر بيتي للأسف هو بيوت الضعارة كان شخص سيء إلى أبعد حد بيقول في من اللحظات عربية تقلبت وقفت وأنا في الصحراء أبص في السماء أقول له هو أنت هتأخذها مني هجيب غيرها الشخص اللي كان بيقول كده بيقول قبل رمضان اللي فات حصلت له مشكلة معينة كده فويته فبقى يقول بقيت أصحى والله العظيم من نومي ودمعتي على خدي وقل له هو انت رحيم كده هو الحنان عندك كده هو انت بتحبني كده انا ما كنتش اعرفك خالص انا كنت استحق كل عقاب وانا بعيد عنك يا رب بيقول لي والله اللحظة دي انا فيها تولدت من جديد وأنا فاعتها أقول له أبشر أنا قدام إنسان ولد من جديد أول يوم في حياته كان أول يوم في توبته وإحنا السنة دي محتاجين نتولد من جديد فعشان كده كل سد بينك وبين ربنا لازم يتهد أنت مقصر فيه صلاة الفجر صلواتك لسه مفيش فايدة برضو البنات لسه الخواطر لسه زنوب الشهوات لسه مش عارفين يا أخوات نلتزم بالحجاب الشرعي اللي ربنا يحبك دي إن الله حقيق يستير يحب الحياة وسط الفرصة جدت علشان كل واحد بينه وبين ربنا يجدد التوبة يصلح من أحواله لازم السنة دي يبقى رمضان حاجة تانية قلب جديد فأحلى رمضان في حياتي في رمضان نزلت براءة أمنا عائشة من حادثة الإفك لأن الغزوة التي خرجوا فيها كانت في شعبان وهي قالت والحديث صحيح البخاري أنها مكثت شار فالحادثة حصلت في رمضان والبراءة نزلت من السماء في رمضان وأنا عايزك السنة دي براءتك تنزل في رمضان براءة من الشرك براءة من النفاق براءة من النار اقول لك على شغل عمله انت عارف من صلى لله اربعين يوما عايزين عشر طيامه من شعبان وثلاثين يوم من رمضان على سنة مضمنكش في العيد فخليك كويس خلينا دلوقتي شغالين كده عشر طيام في شعبان وثلاثين في رمضان شاء الله او خليهم بس 11 يوم اللي حاجة لحتى يطلع رمضان 29 برضو تبقى العملية حطير مننا ما انا عارف اول ما يجي ليلة العيد يا ليلة العيد بقى انسان فبالوقتي يعايزين نخطط من دلوقتي علشان نخلص ايه موضوع الاربعين يوم من صلى لله اربعين يوما يدرك التكبيرة الاولى في جماعة يدرك التكبيرة الاولى كتبت له براءتان براءة من النار في حاجة أحلى من كده وانت في زمن العط وكمان مأكد بقى على المعنى بعمل يبقى ان شاء الله ان شاء الله هتكتب السنادي من عطقاء النار عمل عظيمة والنفاق مش انت كل شوية تقول لي يا شيخ انا مقلب ومزفزبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ويوم في المسجد ويوم تلعيني في حتة تانية والكلام ده خلاص يا عم براءة من النفاق عايت احنا من كده خذ التالتة بقى براءة من الشرك تعمل ايه قلناها زمان لما كنا بنتكلم فا 24 ساعة مع النبي هتبقى ايه يا بقى من الشرك كل يوم قبل ما تنام اخر حاجة تعملها تقرأ صورة قل يا ايها الكافرون قال صلى الله عليه وسلم اقرأ قل يا ايها الكافرون ثم نم على خاتمتها فانها براءة من الشرك والحديث رواه ابو داود باسناد الحسن طيب يبقى رمضان هيبقى زمن البراء في رمضان فتحت مكة وانا عايزك يتفتح لك باب التوبة على مصرعي في رمضان ده اسمعوا الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه البخاري في التاريخ الكبير واسنده صحيح قال فتح الله بابا للتوبة من المغرب الباب فين؟ ناحية غروب الشمس عرضه مسيرة سبعين عاما الله واسع. لو تجري فرصة، خليها بعربيتي، خليها يا عم بأسرع طيارة نفاسة اجري بها سبعين سنة، تقطع كام مليون مليون ولا مليار المليار من الكيلومترات، باب التواف مفتوح على مصراعيه هكذا، لا يغلق حتى تطلع الشمس من نحوه فعشان كده اتفتح لك باب التوبة وعايز يتفتح لك باب الجنة يا باغي الخير اقبل قد فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار عايزين نتفق على برنامجنا اليومي خلال رمضان السناجة إن شاء الله أول حاجة قلنا كده شعار شعار منهم لا لأورياننا الله ما أصنع لن يسبقني إلى الله أحد وقلنا كمان حنقول السنة دي لن ألدغ من جحر مرتين وعايزك بقى الكلمة دي ترددها كتير بينك وبالنفسي المرة دي لا، يعني إيه جيت انت تعمل نفس اللي كنت بتعمله كل سنة فجيت برضو تفتح التلفزيون وانتابع برضو ما فيش مشاكل لو الواحد يروح عن نفسه وروحوا عن أنفسكم ساعة وساعة يعني الأمور تمشي تروح قايل نفسك المرة دي لا. مش كل مرة بقى يزعم إننا رمضان في الكلام الفاضلة خلاص كل شيء كان بيوقف رجليك ويتأر رجليك في الطريق كل ما تيجي المرة دي لا خلاص ثوبنا المرة دي لا كفاية كده تحدى كل العوائق اللي قدامك قلنا ذنوب لها رب تواب العذاب هنستعين بالله ولن نعجز الفتن اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن كل يوم هتدعي اللهم سلمني الى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا هجدد التوبة انسى الماضي تماما تماما طب يا شيخ ما هو الذنوب بتيجي على بالي انسى ما هي الذنوب دي هتعاقب عليها انسى سيغفر ان شاء الله ويمحى من سجلك حتبقى سجلات بيضاء لكي لا تأسوا على ما فاتكم انت الزمن انت شخص جديد فاحلى رمضان في حياتك حدد هدفك واعزم على تحقيق نياتك فاذا عدم الامر فلو صدق الله لكان خيرا لهم اغششك اكتر حاجة تجيب بها شغل في رمضان سيبك انت من شغل الكلام المحفوظ الصيام والقيام وطلاوة القرآن والمعاني دي أكيد لازم نشتغل بس أكتر حاجة تجيب بيها إنك تتاجر بنيتك اتجارة بنية عارفين حديث إنما الدنيا لأربعة نفر أنت لو معاكش فلوس وعايز تقول والله العظيم ده أنا لو كان معايا مليون جديد أنا كنت فطرت مئة ألف واحد اتكتبت لك يا جميع بس الشرط إن نيتك تبقى صادقة خالصة لوجه الله بس لو جم المليون جنيه هتعمل ايه هتبقى مشكلة ثانية دي خلينا فعلا نتاجر بنوايانا قال الله في الحديث القدسي والحديث صحيح مسلم اذا تحدث عبدي بان يعمل حسنة تحدث بس يعني واخد بالك انتقعد كده تقول والله اذا لو كان في ركب كنت وفت زي الناس دي ولو كان عندي رجلين كنت صليت انا من العشاء لغاية الفجر بس غلبان وضعيف ويا هو الجزء اللي بنعرف نصلي دي ماشي اشتغل بس وقول واشتغل بنيتك انا بسهلها عليك خالص خالصة اذا تحدث عبدي بان يعمل حسن قلت لو والله ما كنتش الشغل ده باشتغل ولا حاجة انا كنت مليته بقراءة القرآن وكنت ختمت القرآن زي الامام الشفعي ختمتين في اليوم اشتغل بقى اي حاجة يعني حاجة كده يعني مش إذا تحدث عبدي فأنت كل يوم ختمتين زي الشفعي وصلي زي سيدنا عثمان بالقرآن كله كل ذا أنت بتحدث بنفسك وبتشتغل يا رب لولا يعني الظروف مش مهيئة يعني لأمور دي كلها أنا قلت أكيد يعني افتداد في القصة إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعملها فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها هنحدد نوايا واحد عدد ختمات ختم القرآن هتختم ايه؟ ختمة زودوا خليك جرعة خليهم ختمتين ختمة في اول عشرين يبقى جزء ونص وختمة في العشر الاواخش ده الحد الادمى ماشي؟ اجي اول حاجة تاني حاجة نيتك ان تتوب من جميع الذنوب ظاهرها وباطنها اللي انت لغاية دلوقتي مش عارف تخلص منها حتى ولو وقعت في الذنب جد توبتك في الحال النية التالتة انك السنة دي التزامك يبقى التزام حقيقي التزام بمعنى الكلمة تلتزم بطاعة الرحمن تبقى أخي بقى حقيقي يعني تبقى رجل ملتزم بجد بلاش الشغل اللي هو عارفينه ده اللي هو أخ منك أخ يعني يعني بلاش منه ده فعايزين التزام بجد إن هي الرابعة انك تكسب اكبر قدر من الحسنات الشهر ده الشهر بتضاعف فيه الاعمال احنا قلنا بتضاعف بشرف الزمان وشرف المكان وشرف السفر اطلع عاملك عمرة في رمضان كمان تبقى فيش بعد كده زمان ومكان وربنا يجعلك من عبادة الصالحين المتقين تؤسر كل حاجة يا جمال يا رب بلغنا عمرة رمضان ان شاء الله فادي واحد كتر من حسناتك اهم حاجات إن عملك يتعداك عشان كده موضوع تفطير الصائمين مهم قوي موضوع الدعوة في رمضان مهم قوي توزع شرايته كتبه تنشر الخير علشان خاطر تكون سبب تاخد من حسنات غيرك انت بتختم ختمة وتخلي عشر يختمه ده 11 فاهم انت اشتغل الشغل ده ركز في المعالي دي ما تبقاش بس في خاصة نفسك بس برضو اجمع ما بين الامرين يعني لازم يكون لك وقت خلوه ما تحرقش نفسك ما تبقاش انت شغال شمعة للناس وانت تضيع لا فعايزين نعمل حقيبة الدعوة اللي هي بيسموها تهادو تحابو دي بيحطوا فيها كتيب ومطوية وشريط وسواك وحاجات كده بحيث ان انت تهاجي بها اي حد في المسجد وانت بتصلي معا التراويح. علشان خاطر ندخل السرور على قلب المسلم ونمتقى فيها معنا الأخوة الإيمانية ومعاني جميلة وي شارك في مشروع إفطار صائم شنطة رمضان يا جماعة السنادي أنا بقول الناس شتت ومدارس ورمضان فعشان كده لازم نبقى ييد واحدة ما ينفعش في ناس كتير جدا يعني حتضل وتغفل وحتأخذهم الدنيا بسبب شدة وضيق العيش فعشان كده عايزين نركز مع بعض ايدينا في ايدينا بعض علشان خاطر نخفف على الناس ما هم فيه في نفس الوقت عايزين انك تصحح من اخلاقك البر وحسن الخلق انا متما اتكلمت لغاية دلوقتي الا قيام ولا قيام ولا حاجة انا بجيب لك الحاجات التانية وعلى اساس الحاجات دي احنا حافظناها، بس الحاجات التانية اللي انت مش واخد بالك منها النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه منزلة الصائم القائم يعني إنت راجل بتصوم رمضان وبتقيم الليل وواحد تاني بابتسامة حلوة يبتسمها في وش واحد ويكون سبب في تأليف قلبه ياخد كل الشغل ده بحسن خلقك فعشان كده يا جماعة عايزين نركز على المعاني دي الإيثار تؤثر واحد على نفسك معاني الوفاء معاني الطراحم معاني أخلاق جميلة محتاجين نحييها في رمضان السنة طيب لو احنا هنمشي بقى كده البرنامج تعالوا من قبل الفجر هتصحى قبل الفجر مثلا بساعة صاحبنا كان بيشتحى قبلها بتاعتين قول احنا قبلها بساعة هتقوم تتهجدلك نص ساعة وتتصحر وتقعد تستغفر ربنا سبحانه وتعالى وبالأسحار هم يستغفرون لغاية ما يأتي وقت أذان الفجر. لما يؤذن الفجر ما تنساش تردد الاذان وبعديها تقوم تصلي ركعتي الفجر هما خير من الدنيا وما فيها والسنة ان انت تروح نايم متجع يعني تصلي ركعتين في البيت وبعد كده تروح متجع على شطك الايمن تنام كده نومة خفيفة او يتقيق وبعد كده تتأهب بقى للصلاة الفجر وانت خارج احتسد ايه من خرج إلى صلاة فريضة كان كأجر حجة عد معايا بقى ده الشغل كتير قوي كتير قوي قوي قدي واحد حجة وانت رايح تصلي الفجر جميل ومن صلى البردين دخل الجنة فانه كده انها تكون سبب ان انت تدخل الجنة ان شاء الله بصلاة الفجر دي واللي يصلي الفجر في جماعة فهو في ذمة الله يبقى انت في حفظ ورعاية وربنا يحفظ عليك سمعك وبصرك علشان النهار يمشي صح تصلي الفجر وبعد أن تؤدي هذه الصلاة تبتدي تشرع في أذكار دبر الصلاة وبالذات بقى لا إله إلا الله وحده ولا شريك لاه الملك والحمد يحري ويميت وهو على كل شيء قدير في رواية قلت لكم عليها عايزين نعملها في رمضان المرازي مش عشر مية اعملها مرة يوم مرة كده وانت قاعد لسه على هيئة الصلاة تقولها كم مرة مية مرة لم يأتي أحد بأفضل مما جئت به في هذا اليوم إلا رجل زاد عليك بعد كده تبتلي في أذكار الصبر واهتمني قوي بالأذكار بتاعة الحفظ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وهكذا أذكار الحفظ والرعاية وبالذات بقى المعوذات وسائر الأذكار معاك لازم في جيبك كتاب زي حسن المسلم وقال أي حاجة عشان تراجع أذكارك أول باول بعد كده إما أن أنت تقعد لغاية الشروق وقت الشروق بالظبط وتروح البيت تصلي الضحى في البيت أو أن أنت تصليه في المسجد لو يعني عندك وقت طيب تروح البيت أول ما تروح ابتدي يمسك وردك في القرآن إقراء لك حاجة بسيطة قوي ونام ساعة مثلا أو ساعتين على حسب شغل كل واحد لا الناس اللي هتخرج على كلياتها أو على شغلها يبقى ليهم الوضع التراضي اللي مش مرتبط بهذا الأمر يبقى الوقت ده يبتدي يزود فيه في ورد القرآن ماشي حتنام لك ساعة ولا حاجة خدوا بالكوا بقى النوم في رمضان لازم ناخد نيات مختلفة أصلا لازم أأثر النوم شو عايزك على طول في فلسانك اللهم اشفني من النوم باليسيش اللهم اشفني من النوم باليسير نم قليل يا رب وبارك لي فيه واعمل زي ما سيدنا معاذ كان بيقول إني لا احتسب نومتي كما احتسب قومتي والله فعلا رمضان بس اللي الواحد بيحس فيه المعاني دي تلاقي نفسك عشان في برنامج قد كده في دماغك وعايز تعمل وعايز تعمل وعايز تعمل فتتدي بس يا رب الواحد بس عشان يعرف يصلي بطوله بالليل في الصلاة عشان بس الواحد يعرف يقضي اليوم ده في الصيام ايوا هو المعنى ده بتاع ايه ان انت فعلا مهدف يومك في طاعة الرحمن هو كده بتستعين بالنوم على طاعة ربنا سبحانه وتعالى خلاص حننام ونبتدي نتوجه بقى كل واحد لشغله اهم حاجة في طريق الشغل وانت بتشتغل وظيفة الذكش الذكش علشان الغفلة علشان الدنيا علشان التلاهي لسانك لا يفطر من ذكر الله استغفار كثير طوب لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا من سره أن ت سره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار يبقى استغفار وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والحبيبتان بقى كل يوم تتحدث لربنا شوية بالحبيبتان وتقول له حبتني زي ما قلت لك في سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ها حبتني يا رب انت بتحبهم انا نسل تحبني عشان انا بحب اللي انت بتحبه انت في الشغل بقى المشكلة المشاكل يبتدي يقول لك يا شيخ الوقت بيضيع والشغل والوقت يا عم ما الشغل ده كله في ميزان حسناتك لو نويت فيني يا صح قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين عايز الشغلنا يبقى فطاعة ربنا ان انت خرقت فعلا عشان اليد العليا خير من اليد السفلة علشان لا في الناس فانت عشان ما تمدش ايدك بتسعى في قضاء حاجة من حوائج المسلم ان انت لما ربنا سبحانه وتعالى يبقى معطيك المال فتقدر النهاردة تسد عن مسلم جوعته تسعى في غفطير تسعى في كذا المال ده في نفس الوقت وفي في امرأتك صدقه اللي انت بتحطه في فم زوجتك وأولادك الطعام اللي انت بتجدهمهم ده صدق من الصدقات بس احنا مش محتسبين احنا عايشين الدنيا عشان الدنيا احنا عايشين هي كده روتين وبنعيشه فعشان كده ما بتلاقيش قلبك وعشان كده كل حاجة بتتشألك عشان كده انا عايز السنة دي وانت رايح مهم اوي رايح تشتغل ليه انا بقول الاخلاص دايما 30 ثانية ها رايح تعمل ايه راح اجي فلوس جي ف يعني تجيب فلوس عشان نمسي الأمور عشان هيئة في البيت تقول لازم تجيب فلوس فلازم أجيب فلوس سامع وطاع لا انت رايح بنية لازم تبقى نيتك وط نيتك كده ان ربنا أمرك بالسعي فانت تسعى في طلب الرزق لان ربنا أمرك بذلك ليس إلا تتوكل على الله عز وجل لو أنكم تتوكلون على الله حتى توكله لرزقكم كما يرزق الطيب تغدو خماصا وتعود بطانا خلاص ادي وقت الشغل هيبقى في طاعة ربنا في كل وقت فراغ فيه تبقى وردة من القرآن والذكر عايزين بقى نخفف الكلام في رمضان الله يكرمكم قال صلى الله عليه وسلم من صمت نجت وقال لا يستقيم ايمان العبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه اقفل بقى من حفظ سمعه وبصره ولسانه هو ده اللي حيبقى الحاصل على جائزة رمضان السنة دي. هي دي الجائزة التقديرية هي دي فبعد كده وقت الشغل ترجع يكون تخللها لها صلاة الضح احنا قلنا ان احنا صلينا الضحى اما ان انت هتبقى صليتها قبل ما تنزل الشغل ولما هتصليها هتصليها اربع ركعات مفيش ضحى في رمضان ركعتين رمضان شغالين بالعالي على طول ربنا قال في الحديث القدسي عبدي صلي إلي أربع ركعات أولا النهار أكفيك آخره فاحنا عايزين كده وصلاة الضحى دي صلاة الأوابين وصلاة الضحى دي صدق على كل مفصل من مفاصلك 360 مفصل عايز إحنا من كده إبقى الضحى أربع ركعات ما تنهاش دي خالص هو كده لو كده حيجي بقى معنا وقت الضهر سنة الضهر إيه أربعة واربعة رمضان بنجيب احسن حاجة احلى رمضان في حياتنا لازم يبقى احلى حاجة واعظم الاعمال قال صلى الله عليه وسلم من صلى قبل الظهر اربعا وبعد الظهر اربعا حرمه الله على النار يبقى سبب كمان للعدق من النار قدينة بنزود في اسباب العدق على سن خاطر يبقى بإذن الله بإذن الله عطقاء هذا العرب ماشي بعد كده لو رجعت البيت متسع من الوقت تنملك ساعة ولا حاجة على حسب وقتك بحيث ان هي وقت القيلولة ده وتبقى تصحى على العصر مع العصر تروح تأدي صلاة العصر وعندك حاجة متنين النبي صلى الله عليه وسلم أخبر انه لأن أجلس مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر لغاية المغرب خير من أن أعطق أربعه فخير من ان اعطخ دي سبب من اسباب العتق ان انت تعتكف بين العصر والمغرب في المسجد واحد تاني تفطير الصائمين بقى عايزين بقى الشنط وتقف في الشارع وكياس البلح وتفطر الناس واحد واحد وتجاهز انت بقى حتى تجيب لك مثلا طن من البلح ولا حاجة عايزين من حاجة جنبه تجيب كمية كبيرة جدا توزعها وكل واحد انت هتفطر ولو بشق طمرة اتق النار ولو بشق طمرة صلى ولو بطمرة يبقى خدت ثواب تمام كده ده بين الايه بين العص والمغرب عايزين قبل المغرب بقى على طول مباشرة لو انت في الشارع وبتفطر لسنك شغال في اسكار المساء وفي نفس الوقت مع لحظة الافطار دعاء نوحد الدعاء بكذا حاجة واحد إن ربنا يعطق رقابنا كلنا من النار ولو ما حدش منهكو ده تبقى ليلتكو تمام التمام يعني ده وصية كل واحد يدعي لأخيه بظهر الغيب علشان هو لك بيمت فما تنسونيش وأنا مش هنساك يبقى ندعي بالعق رقم واحد اتنين قلنا الفردوس الأعلى إن شاء الله ربنا يبلغنا ويكتبنا كلنا في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا العام بعد كده هتصلي المغرب بعد ما هتكون قلت أذكارك والأذكار الوردة في الإفطار ودخلت صليت لك ركعتين ولا حاجة لو تفعل الوقت تفطر سريعا وتصلي المغرب وتعود إلى بيتك تفطر مع أهل البيت بعد كده ممكن تستريح لك بقى شوية عارف الوجبة بتبقى دسمة والشغل بيبقى تقيل فيعني تكون لك حاجة خفيفة علشان تعرف تصلي القيام اصلا وتذهب تصلي القيام لابد ان تصلي خلف امام حتى ينتهي حتى ينصرف صلي معاه لغاية ما يوتر طب يا شيخ انا عايز اصلي في الليل ينفع ينفع على قول جمهور العلماء على قول الجمهور يجوز أن يصلي العبد بعد الوتر لكن لا يوتر مرة أخرى ويبقى خلاف الأولى الأولى النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم ويترا عندك حل من اثنين يما تصلي وتوتر معاه لغاية الآخر وما فيش أي مشكلة وتروح تصلي تهجد فيه حتر طب لو هما دول أوطروا يبقى أنت متوترش معاه يما تروح أنت جاي في الوتر تجعله شفعا تصلي بعده ركعة وتبقى تصلي بقى توتر في المكان اللي أنت حتى فيه عايز التهجد يبقى مرة في مسجد ومرة الوحدة من دلوقتي علشان مهم قوي أنا عايز الصلاة اللي تخلو فيها بينك وبين ربنا صلاة خالية النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة العبد حيث لا يراه الناس بخمس وعشرين ضعف خمس وعشرين ضعف من الصلاة التي يصليها حيث يراه الناس فالصلاة اللي بيراها الناس دي اللي ايه زي الترويح وزي كذا انا عايزك تروح تصلي لك ركعتين في البيت وانت قافل ودخل ايلهم انا نايم تقفل انت وتروح انت داخل مصلي لك ركعتين ولو وخفاف دول يتكتبوا يضربوا في 25 ركعتين بخمسين ركعة ايه رأيك قاعد غشيشك للصبح النهاردة عايز نية حلوة قوي وانت خارج تصلي العشاء والترويش قلنا كل ما تروح تصلي فرض بتنوي حج المرة دي حجة وعمرة ايه رأيك؟ حجة وعمرة الصبح اعيب انت لغاية شروع الشمس كده من صلى الصبح في جماعة ثم يذكر الله الى طلوع الشمس كتبت له ايه حجة عمره أنا انا عندي حجة عمره تامة تامة تانين وفرمضان تخرج لأداء صلاة العشاء حجة ولا لا احنا نسألين الحديث اللي يخرج يذهب لصلاة الفريضة كتبت له حجة قال النبي ايه بقى ومن خرج الى صلاة نافلة كان كأجر عمره وأنا خارج أصلي فرض ونافلة يبقى حجة وعمرة أي خدمة تغشيسة كمان من آخر تمام دي حجة وعمرة كمان اهو مفيش أحلى من كده بقى يبقى ساعة ما تبقى خارج تبقى ناول ايه النية دي مهمة أنا قلت لكم في الأول رمضان السنة دي يبقى أحلى رمضان في حياتي بالتجارة بالنيات تحصل كل اللي انت بقى نفسك تحصله ده كله خلاص كده اليوم يبقى حتصل التراويح ترجع ممكن تريح شوية او تقرأ وردك من القرآن وتروح اللي ما بيشوف له حاجة برنامج ديني ولا بيقرأ له كتاب ولا اي حاجة يستجم شوية ويبتدي يروح يصلي التهجد او بيصليه بينه وبين نفسه وبعد كده الى نفس الوقت بقى قبل الفجر يعيد الامر كذلك كده ده اليوم بشكل عام عايز العشرة الاوائل العشرة الاوائل يبقى سباق في الطعام والعشرة التانيين السنة الفترة انا كنت مسميهم اثبت احد اثبت احد خليك ثابت عشان انا عارف العشرة ايام التانيين بيحصل فيهم مين ويتبتلي بقى الفوتوري ييجي والعملية تريح وخلاص فعشان كده اثبت يبقى شعرنا في العشر الأواق حيبقوا الثبات على الطاعات يبقى سباق وثبات ولينا بقى شغل تاني في العشرة الأواخر ده ليهم شغل آخر السنة دي ان شاء الله كلنا بنية خالصة بعظيمة أكيدا حيبقى رمضان السنة دي أحلى رمضان بإذن الله حياتنا كلنا بالله عليكم كل واحد النهاردة الكلام ده يحفره في وجدانه ويحطه قدامه البرنامج ده ويعاهد ربنا أنه لن يلدغ من جحر المرتين ان خلاص ما بقاش الموضوع يستحمل مرات تانية المرات دي لا الشعر إيه؟ المرة دي لا خلاص لن يسبقني إلى الله أحد لا أرينا الله ما أصنع أيظن أصحاب محمد أن يستأثر به دوننا والله لن زاحمنهم عليه عايز الروح دي يا شباب ندخل بها رمضان السنة دي بإذن الله ربنا يكتبنا جميعا في عتقائه من النار ويغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر ويرزقنا إن شاء الله رفقة النبي محمد في الفردوس الأعلى أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليه اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم